لآن القرآن ل ا ح موسوعه د لله النابلسي م م م للعلوم الاسلاميه س ت ق قل أ ت ع ب د و ن من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ر ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أ ه ل الكتاب لا تقلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا, تتبعوا اهواءكم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 أ ولكن ي ا و ل ك ث ي ر م ن ه م ف ا س ق و ن ل ت ج د ن أ ش د ا ل ن ا س ع د ا و ة م ن ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ا ل ي ه و د و ا ل ذ ي ن أ ش ر ق و ا و ل ت ج د ن ذلك لان منهم قسيسين ورهبان ا وانهم لا يستكثرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آ م ن ا فاكتبنا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 و و ك ذ ب اسماء ب ت الله أ و الحسنى